وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ من أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أيها السَّاحِرُ அக் لَنَا رَبَّكَ بِمَا ஹேலா عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ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 ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا القي على عليه اسره من ذهب او جاء معه الملائكه مقترنين فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا أَسَفُونَا نَتَقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ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 ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولولا شاء لجعلنا منكم ملائكه تم في الارض يخلفون